على 4 ساعات عندي انا مو 4 ساعات انا مش مرهفه من 4 ساعات هم بيقولوا المحاضره يعني وحده ها بس باقي كله بينام او او راح 4 ساعات باقي بينام خلاص بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد هذا هو المجلس السابع من مجالس الكتاب اللمع انا احترت كثيرا في تسمية المجالس لان كان الشرط ان المجلس اربع ساعات لكن تقريبا ما في غير مجلس او مجلسين احنا اخذنا فيهم اربع ساعات لكن كل ما مندخل في الكتاب تقريبا بعد ما ندخل في الساعة تلتة بنلاقي الطلبة بدأ تترنح اه يعني مش فمش عارف اخواننا في الاداره بيسموا المجلس الى الصلاة يعني مسموه مجلس فلذلك النهارده مثلا هتلاقي بالنسبه لهم مجلس ال13 الاول وبعد كده ثاني هيبقى ال14 لكن قضيه ان المجلس كامل بالنسبة يعني على الشرط اللي اشترطناه من الاول انه مجلس اربع ساعات لو خرجنا منه صلاتي المغرب والعشاء هيبقى ثلاث ساعات ونص احنا تقريبا مفيش غير مجلس واحد او اثنين خدنا فيه 3 ساعات المجلس الأول خدنا 4 ساعات كاملين المجلس الثاني خدنا 3 ساعات وربع تقريبا وبعد كده ما بين ساعتين ونص 3 ساعات ساعتين ونص 3 ساعات وبيجي لغاية وقت معين الطالب بي بيترنح وبعد بنرى في السؤال بقى يعني, يعني الأسئلة اللي بتيجي في الأوراق أنه هو كمان نام في النص يعني, يعني في نام أثناء المجلس نفسه نام شوية يعني لأن السؤال ده نحن جاوبنا عليه نحن وقفنا في المرة السابقة إلى باب القول في الخصوص. القول في الخصوص. بعد أن ذكر المصنف الإمام الشيرازي كلامه في العموم، بدأ يذكر الكلام الخاص بما يكون ملاصقا للعموم وهو الخصوص وما يتعلق بالخصوص. وما في بيان الدلالات أو استعمالات الكلام من حيث الأدلة عند علماء الأصول التي يستقى منها احكام شرعية باب القول في الخصوص التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وخص الغير بكذا التخصيص تمييز بعض من كل التخصيص عند العلماء تمييز البعض من الكل ويكون في العموم فإذا قلت دخل الطلاب إلا طالب يعني خصصت عدم الدخول لهذا الطالب فقط فإن الكل دخلوا إلا هذا فتمييز البعض من القل يسمى عند أهل الأصول بالتخصيص هذا اللفظ الأصول له ولهذا مثل الإمام خص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه إشارة إلى بعض الأفعال التي كانت فيها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فقط وما مع النبي من المكلفين معه أحد صلى الله عليه وسلم وجاء بمثل عام وقال وخص الغير بكذا وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام اللفظ العام يشمل أو يستغرق جميع أفراده التخصيص خروج بعض هذا المستغرق من الكل إذا ورد الحكم بلفظ عام قلنا أن العام من شروطه أن يستغرق كل ما تحته كل الأفراد الموجودين تحته لو خرجوا بعض هذه الأفراد الذين استغرقوا بالعام أو شملهم العام نسمى الخارجين هذا هؤلاء نسميهم مميزين هذا التمييز تخصيص سواء خص بوصف جديد أو خص بزيادة على الوصف الموجود في العام يا إما حجيب وصف جديد مع العام يا إما ستزيد في العام بالنسبة لهؤلاء البعض فيخصوا بالزيادة دون الأصل الموجود ابتداء في قضية العام السبيل في التخصيص اللفظ كما كان السبيل في العموم اللفظ أنا بعرف العام منين قلنا من اللفظ من أساليب العام ماذا كده التمييز أيضا يعرف من اللفظ فما لم يرد باللفظ العام ما لم يدخل في الاستغراق أو في الشمول الذي يكون في العام وهو من جملة ما كان تحت العام اصلا يسمى مخصوصا ثم قال الإمام هذه كل تعريف فصل ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفات العام من الأمر والنهي والخبر الأمر على الصيغة التي تكلمنا فيها بمباحثها والنهي كذلك والخبر هذه إضافة جديدة الأمر لفظ مخصوص لفظ مخصوص بصيغة مخصوصة افعل قد ترد للعموم في سياقها بالشروط التي تكلمنا فيها في الأمر وكذلك النهي إما بضده وإما إذا انفرضه النهي في سياق على انه عام. الخبر أسلوب آخر. اللي همك في الخبر في هذه القضية أن الخبر في أصله ليس حكما منفردا، لأنه يحتمل أمرين إما صدق وإما كذب. فمن أين ستخصص الخبر على أنه يخص فلان؟ ووصول الخبر إلى فلان هذا محتمل فيه فاختلف علماء الأصول هل يدخل التخصيص في الخبر أو لا لأن نزول الخبر على أفراده في احتمال فكيف بوجود الاحتمال يصح أو تصح عملية التخصيص صرح الإمام الشيرازي بأن التخصيص يدخل في الخبر على خلاف البعض كما تذكر ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر لوجود الصدق والكذب في نزول الخبر على أفراده إن كان الخبر يحتمل أن يكون صادقا أو غير ذلك على الأفراد الذين يعمهم الخبر فكيف نخصص البعض من دون البعض الآخر لأن التخصيص فيه وضوح لللفظ. لما قلت الا طالب في الدخول فأنا كده عينت ان فلان بعيني لم يدخل مع باقي الطلاب وكأني حكمت عليه كيف أحكم مع وجود الاحتمال ده سبب الخلاف كيف ينزل الحكم على المحكوم فيه مع وجود الاحتمال في قضيه الحكم اصلا قضيه الحكم لم تفصل بل ازاي حانزلها على المحكومين وانا اصلا في قضيه الحكم عندي فيها احتمال يتارجح بين الصدق والكذب كما لا يجوز النسخ في الخبر لان النسخ في الخبر يفصل في القضيه والفصل في القضيه ترجيح امر على امر إزاي حتصل إلى قضية الفصل والاحتمال موجود نفس القضية قضية النسخة غالب أو جمهور علماء الأصول يتكلمون في قضية عدم نسخ الأخبار وكان الأخبار لا تنسخ لأن الخبر لو نسخ فصل فيه والاحتمالية الموجودة انتهت فالجماهير خلافا لبعض المتكلمين قالوا بنسخ الأخبار لكن غالب علماء الاصول لا يوقعون النسخة في الخبر فالذين قالوا بأن التخصيص لا يدخل في الخبر قاسوا هذه القضية على قضية النسخة والأصل عندهم الصورة التي قيست عليها أو الأصل في تكوين هذه الصورة الاحتمالية الموجودة في صلب الخبر لأن الخبر لو لم يكن فيه احتمالية لخرج إلى دائرة إما للصدق وإما للكذب لكن طالما أن فيه الاحتمال يبعد عن الاستدلال لا يستدل به أصلا ثم قال الإمام على هذا الكلام وهذا خطأ لأن قد بياننا في التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام في معنى التخصيص وقد يكون العموم في الأوامر والعموم في النواهي والعموم في الأخبار وهذا استعمالات العرب قديما قد يرد اللفظ خبرا عند العرب قديما ويا عم كل من اخبر به عنه فاذا خرج اللفظ عن ماهيه العموم في الخبر الى بعض الافراد دون البعض عند العرب يسموه تخصيص فان كان واقع عند علماء اللغة فيقع عند علماء الشر لان هذه احد طرق تحصيل الدلالات مش اهل اللغة فإن كان أهل اللغة أوقعوا هذا الكلام التخصيص أو الألفاظ عموم الألفاظ في الأخبار فإن كان عموم الألفاظ في الأخبار أخرج منه البعض دون البعض وهذا واقع في اللغة بلا خلاف فإن باب اولى يقع في الشرع وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي، ثم قال فصل ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد هذه القضية عند علماء الأصول تناقش من باب التخصيص لما يتم المخصص أقل من المخصص منه أم أكثر من المخصص منه قل دخل الطلاب إلا طالب الطالب ده أقل من مجموعة الطلاب اللي دخلت لأن العام مجموعة الطلاب المخصص عنم الدخول إلى الدخول عدم الدخول اختلف علماء الأصول هل المخصص يكون أقل من المخصص منه اللي أنا هميزه التمييز ده جزء من كل ولا كل من جزء ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العامي واحد أي جزء من كل وكل من جزء جزء من كل وكل من جزء وقال أبو بكر القفال من أصحابنا أحد أئمة الشافعية الكبار الذين لهم شرح على الرسالة وإلى الآن لم نرى لم مخطوط هذا الكتاب أحد الشروح السته لكتاب الرسالة وهي الفترة التي بين وضع الرسالة وبين وضع كتاب العمد في أصول الفقه لو رجعت من المقدمة لتاريخ أو تسلسل علم أصول الفقه كان واحد من الستة أبو بكر القفال الشاشي له شرح الرسالة وراه أصول أخرى اسمها أصول الشاشي غير أصول الشاشي الحنفي عشان بعض الطلبة بتلخبط بين الشاش الحنفي وبين أبو بكر القفال الشاشي هذا أصول الشاشي الشافعي هي شرح الرسالة هذه غير موجودة أصول الشاشي الحنفي موجودة ومطبوعة مرات يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر منه الخلاف برضه في الأكثرية والأقلية بعض آراء عند الشافعيه قالوا نخصص حتى نصل إلى ثلاثة اقل جمع عندنا ثلاثة حتى يقال أن المميز مميز من مجموع لكن لو كان واحد ولا اثنين على الخلاف الموجود إذا مميز من قليل فكيف تصح عملية التمييز من قلة يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر منه يبقى أي الذي يفضل بعد عملية التخصيص من العموم ما التخصيص بيكون من عام كان عندنا عشرة طلاب ممكن نقول دخل الطلاب إلا سبعه ده معنى الا تلاتة. لأن عايز أقول ان التخصيص من مجموعة وكلمة مجموعة لا تطلق عندهم إلا على أقل الجمع وأقل الجمع عندهم ثلاثة فقال نبقى إلى ثلاثة خلافا إلى باقي الشفعية قالوا إلا واحد خلاص والدليل على جواز ذلك جواز التخصيص من أسماء الجموع هو أنه لفظ من ألفاظ العموم وكل عموم يجوز فيه التخصيص كل عموم يجوز فيه التخصيص فإن كان لفظ أو أسماء الجموع من العموم والتخصيص وارد على العموم إبا في ألفاظ أو في أسماء الجموع إبا الدليل على جواد ذلك وذلك يشير إلى التخصيص في أسماء الجموع هو أنه لفظ من ألفاظ العموم هذه القضية اختلف فيها بعض الشوافع مع جمهور علماء الأصول. فضلك. فضلك. فجواز التخصيص من الفاظ أسماء الجموع جائز عند الشراز وبعض الشوافة خلافا للجمهور فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد دليله الأسماء المبهمات كمن وما كمن وما من آه. فاصلا واذا خص من العموم شيء شيء لم يصر اللفظ مجازا فيه أو فيما بقى فيما بقي وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي وقالت المعتزله يصير مجازا وقال الكرخي ان خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا وان خص بلفظ منفصل صار مجازا وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري بعد اتمام عملية التخصيص هل يجوز القول على اللفظ أنه مازال عام اختلف العلماء في اطلاق اللفظ بعض التخصيص هل يسمى بالعموم هل مازال نسميه عام ولا نسميه عام مخصوص فقالوا يسمى عاما البعض والبعض قال لا يسمى عام طب ما زال اللفظ الذي ورد فيه التخصيص عام قال يطلق عليه ذلك من باب المجاز وإلا لو قلنا أنه حقيقة ده عند القائلين بالمجاز والحقيقة لو قلنا أنه حقيقة فأين وجود التمييز اصلا فين عملية التخصيص فين عملية التمييز لو أثبتنا أن اللفظ ما زال, ما زال عاما إلى الآن بعد إتمام عملية التخصيص فأين وقعت عملية التخصيص فيصح إطلاق العموم مجازا فيما باقي من عملية التخصيص خصصنا بعض من كل الكل يصح إطلاق على لفظ العام ولا لا يصح إطلاق على لفظ العام قالوا يصح اطلاقه مجازا لحقيقة مجازا عند القائلين بالمجاز وحقيقة عند من عند عدم القائلين بين الفارق وبين الحقيقة والمجاز طب ازاي حقيقة وازاي مجاز من قالوا بالمجاز قالوا لان ما فضل هذا الكل الا بعد تمييز البعض فاللفظ باق على اصله طب اللي خرج اللفظ ولا من استغرقه اللفظ يبقى لا داعي او لا صله بين التمييز وبين اللفظ ولكن التمييز جاء فين في المستغرقين في الذين شملهم هذا اللفظ فما زال اللفظ باق على عمومه كما هو لكن عملية الاستغراق بين اللفظ وبين من شملهم هذا اللفظ هي التي تتم فيها عملية التخصيص لهذا قال المصنف إذا خص من العموم شيء لم يسر اللفظ مجازا فيما بقي فيما بقي ليه؟ قال لأن ما بقي كان دليلا على عملية التمييز على عملية التخصيص لأنه لم يكن وجود لعملية التخصيص لكان اللفظ كما هو قبل وجود التخصيص وما زال يبقى فيش عملية التخصيص أصلاً. اختلف مع البعض قالت المعتزلة يصير مجازا لأن ما زال اللفظ كما هو وقال الخرقي من الأحناف إن خص بلفظ متصل وهو نوع من أنواع الاستثناء أي إذا اتصل المخصص بالمخصص منه فهو على لفظه الأصلي وإن انفصل فهو على خلاف لفظه الأصلي ايه يعني المتصل وايه يعني المنفصل التخصيص المتصل هو خروج البعض من الكل مع اتفاقهم في الصفات، والمنفصل خروج البعض من الكل مع اختلافهم في الصفات. لما نظرنا إلى قضيه آدم وسجود الملائكة لآدم وعدم سجود إبليس إلا إبليس أبا واستكبر هذا التخصيص منفصل ولا متصل منفصل. منفصل ليه لأن استثناء من السجود مع اختلافهم في الأصل طيب الدليل على اختلافهم في الأصل إن إبليس كان من الجن يبقى خرج عن دائرة الملائكة, الملائكة. يبقى الاستثناء المتصل الشرط فيه خروجه بالتمييز خروجه بالتخصيص مع اتصاله في الصفات المنفصل خروجه ايضا بالتمييز او بالتخصيص مع اختلافه في الصفات. ان اتصله فما زال الاصل على عامه وان انفصل اصبحت عندي قضيتين لفظ عام ولفظ خاص فقالوا في قضية الاتصال جاز فيه ان يقول مجازا وفي قضية الانفصال لم يقل فيه بالمجاز لوجود شيئين اثنين، شيء واحد اسمه عموم وشيء تاني اسمه تخصيص أو تمييز فالدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة. والدليل على من فرق أن قد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام، فدل على أن ذلك حقيقة. والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس فإذا خرج بعضه بالدليل بقي الباقي على مقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه فأرجع الكلام إلى أصل كلامه الأول في أنه إذا تمت عملية التخصيص أو عملية التمييز انفصل اللفظ بين عام وبين مخصص كانت فيه عملية تخصيص باداه تخصيص معينة أطلق عليه لفظ جديد مستعمل عند العرب استعمال جديد فكانت ماهيته هي جديدة فأطلق عليها اسم جديد للمسمى الجديدة الذي تم عليه هذه عملية عموم وهذه عملية خصوص ثم قال باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز الباب الأول الذي عقده المصنف في قصية التخصيص يفرق فيه الإمام بين تعريف التخصيص أين يتم التخصيص وإذا تم التخصيص في المسألة الأخيرة ما باقي بعد عملية الخصوص هل ما زال على عامه أم أنه يخص الأفراد الذين استثنوا منهم المخصصون خصصنا بعض الطلاب ثلاثة من عشرة طب السبع البقين هل نحسب أن العام أصبح خاصا فيهم أم أن العام ما زال عاما عليهم هو عايز أفرق لك بين الثلاث نقاط دي تعريف التخصيص ايه وفين بينزل التخصيص وبعد اتمام عملية التخصيص من بقي من الخصوص ما زال على عامه ام هو مخصص فيه عشان حادخل في دائرة ما يجوز فيه التخصيص وما لا يجوز فيه التخصيص وجملته انه يجوز تخصيص الفاظ العموم واما تخصيص ما عرف من فحو الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهما أف فلا يجوز الفاظ العموم من المنطقات اسم الجموع اسم المعرف اسماء المهمات هذه السياقات الأربعة هذه من المنطقات متى نطق بها اللسان حكمنا عليها أن هذه من الفاظ العموم طيب قد يفهم من العموم مفهوما آخر والمفهوم ما أدرك في الذهن من السياق لا من المنطوق ما أدرك في الذهن من السياق لا من المنطوق طيب هل ما يدرك من المنطوق يعامل معاملة ما يدرك من المفهوم الفقهاء قالوا لا لأن علماء الأصول قالوا أن ما يفهم من المنطوق أدل وأصرح مما يفهم من المفهوم ليه لان في استعمالات العرب لو الدلاله متساويه بين المفهوم والمنطوق ما وجدنا شيء اسمه منطوق وشيء اسمه مفهوم ليه فرقنا بين الاثنين طالما ان الدلالتين متساويتين طالما اني باخده من المفهوم زي اللي باخده من المنطوق ليه اسمى ده منطوق اسمى ده مفهوم فكان احرى على العرب أن تساوي بين اللفظتين وده محال فالعرب فرقت لي بين ما يخرج من المفهوم وبين ما يخرج من المنطوق وبالتالي في الأحكام الشرعية اختلفت الاحكام الشرعية بين المنطوق والمفهوم قد يرد النص بنطق ويفهم منه حكم آخر احنا مثلنا بحديث احمد انما التصفيق للنساء الحكم في ايه اباحة التصفيق للنساء مفهومه مفهومه حرمة التصفيق للرجال اختلف الحكمين علشان السياق ادّاني بمنطوق حكم دلالة ادتني حكم وبمفهومه ادّتني دلالة تانية ادّتني حكم تاني خالص فطالما اختلفت الدلالة بين المنطوق والمفهوم في اعتبار لحاجة اسمها منطوق واعتبار لحاجة اسمها مفهوم طيب الفاظ العموم منطوق ولا مفهوم منطوق هل يجوز التخصيص بما يرد من عموم الفاظ العموم هذه المسألة اكتب اي حاجة تبقى فرقة تبقى فرقة تبقى فرقة. فرقة عشان ممكن تسأل سؤال حان بعد كده اصبر انا عايز تصور المسألة الاول الفاضل العموم من المنطقات قد يكون من هذا المنطوق مفهوم فإنجاز التخصيص للعموم عندنا جواز تخصيص العموم فهل يجوز تخصيص المفهوم من العموم باول قضيه تكلم فيها الامام فحوى الخطاب هو مفهوم الخطاب فحوى الخطاب مفهوم الخطاب وحنأخذ المعنى في المفهومات بعد كده فتكلم الإمام فقال وجملته أي التخصيص أنه يجوز تخصيص ألفاز العموم على هذا أن الالفاظ منطقات وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهما اف فلا يجوز لأن ما يعلم بالمفهوم محتمل وما يعلم بالمنطوق مؤكد فجاز تخصيص المؤكد وتخصيص المحتمل فيه خلاف اللي هو الخبر مش كده عشان كده هو بدأ بالقصة بدأ بالتدريج، قال لك تخصيص الخبر في خلاف لأنه محتمل طب المفهوم محتمل قد يأتي إنسان ينكر المفهوم تماما أو يأتي بمفهوم آخر غير المفهوم الذي جئت به فيترتب عليه حكم آخر غير حكمك تماما فإن كان دخل فيه الاحتمال أنا عندي وجود التخصيص في الخبر للاحتمال في كلام نفس هذا الكلام سينطبق على إرادة التخصيص على المفهومات لورود الاحتمال فيها ثم قال لأن التخصيص إنما يلحق بالقول النطق الصريح وهذا معنى القول له المفهوم إن كان المنطوق قول فالمفهوم معنى للقول وهذا معنى القول أي المفهوم يعني ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به إن كان النهي وارد في اللفظ وأتيت بمفهوم يخالف هذا النهي كحديث أحمد هنا إباحة فعل وحرمة فعل الحكم في منطوقه بالإباحة وفي مفهومه بالنهي فتارجح من النهي إلى الإباحة بين المفهوم والمنطوق فكيف تخصص المفهوم والاحتمالية بين الضدين مش احتمالية كمان مقبولة هذه احتمالية بين اقصى اليمين واقصى الشمال هترجح بينهم ازاي لو كان عندك احتمالين احده الاحتمالين دول اظهر من الاخر ممكن نؤذى ظاهر النص من الظاهر وجود احتمالان احدهما اظهر من الاخر في الدلالة لكن لما تبقى الدلالة بين ناقدين واحدة في اليمين والثانية في اليسار تماما ستضع بينهم ازاي ليه رجحت اليمين عن الشمال او العكس فطالما الاحتمال بهذه الصورة إن عدم التخصيص لأن الاحتمال بسموه العلماء احتمال واسع لا مقابل بينهما ولأن تخصيصه نقد للمعنى الذي تعلق المنع به نقد المعنى للقول المصرح به المنطوق فكان المفهوم شيء والمنطوق شيئا آخر ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهم اف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة فصارك تخصيص القياس تخصيص القياس تخصيص لنص ثبت عن طريق العقل فقد يأتي عقل آخر ينقض العملية من الاصل إذا العام الذي ثبتت به عملية القياس عملية قياس مظنونة فكيف تخصص ما هو مظنون أصلا فيه كلام لأن المجال لادراك المفهومات أو العمل في القياسات الأصل فيه العقول واختلاف العقول عندنا أصل فاختلاف الآليات أو الفهوم اللي بتنبني على هذه العقول بالتالي لابد أن تكون فطرية موجودة لاختلاف العقل ما عندي شيء قطعي في هذه القضية إلا مسلمات في العملية نفسها أما في التطبيق بتختلف فقد يرى هذا في القياس علة أنت تجيب علة ثانية غيرها خالص تماما يبقى إذن العملية لو تمت بين اثنين مختلفين في آلية الإدراك يبقى اللي حينبني عليها بين الاثنين مختلف يبقى منين خصصت بين مختلفين وارد فيهم الاحتمال نفس الكلام الذي يطلق على الخبر يطلق على كل ما يتعلق الشبه بينه وبين الخبر خلاص فقال ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة فصارك تخصيص القياس ثم قال فصل وأما تخصيص دليل الخطاب هو المفهوم ثم فحوى الخطاب ثم دليل الخطاب سمى مفهوم النص على المسميات أو على الأسماء التي سنعلمها فيها بعد وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطقي فجاز تخصيصه. مفهوم النص دليل كالنص تماما عند البعض هل دليل منفرد بحاله مستقل أم دليل تابع إن كان الدليل تابعا ودليله صح اعتباره كدليل يسموه علماء دليل الخطاب أما إذا انفرد بحاله بالحكم يسموه فحوى الخطاب هنعرف كذلك بالتفصيل بعد كده عايز فرق بين المسألة تتكلم فيها في فحوى الخطاب قال لا يجوز تخصيص وفي دليل الخطاب قال لا يجوز تخصيص مع أن الاثنين من أنواع المفاهيم فحوى الخطاب دليل مستقل بذاته في حديث أحمد لما نقول حرمة التصفيق على الرجال لما فهم من النص فأصبح المفهوم دليلا بمفرده أما ولا تقل لهما أف دليل الخطاب هنا تابع المستقل فنقول حرمة الضرب من باب بيان النهي عن التأفيف لأنه ما عنديش نص بالضرب، فسمينا المفهوم هنا دليل الخطاب وسمينا المفهوم في القضيه الأولى فحوى الخطاب كان الدليل في قضية التصفيق ما فهم من المنطوق ما أخرج من المنطوق والدليل في قضيه الضرب ما كان لزوما على الدليل ان قال تعالى ولا تقل لهما اف فان باب الاولى يكون الضرب نعم سيدي. نعم هو قياس الاولى زي ما قلت. آه. هو قياس يسموه العلماء قياس الاولى خلاص واما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه دليل مستمد إلى نص منطوق لأن النطق لأنه كالنطق فجاز تخصيصه لأنه كالنطق تماما فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة الغانم زكاه فدل على أنه لا زكاه في المعلوفة جاز أن يخص لا زكاه في المعلوفة فيحمل على المعلوفة دون معلوفة يعني معلوفة ومعلوفة عندك كذا نوع من المعلوفات في معروفه تكتر ومعلوفة لا تكتر هذه من أنواع البهائم نوع من المعلوفات تكتر تحتاج إلى علف مرة في السنة مثلا وباقي السنة من العلفة الأصلية وعندك معلوفة يوميا لا تكتر عايزة كل يوم تأكل هل هذه مثل تلك؟ إن كان الأصل قال في سائمة الغنم زكاة السائمة اللي هي غير المعلوفة طب المعلوفة على جزء إيه؟ جزء يقرب من السائمة وجزء يبعد من السائمة أيهما يدخل في مفهوم النص عشان كده جاء الإمام فقال جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة معينة وهي المعلوفة التي يستمر علفها دون معلوفة المعلوفة الاخرى هي التي هي أقرب إلى السائمة التي يقوم صاحبها على علفها مرة ثم هي تكتر بعد ذلك مرات فتأكل في العام مرة فهل الكلفة, الكلفة الموجودة في من يقوم صاحبها على عليها باستمرار تساوي الكلفة, أو الكلفة الموجودة في من يقوم صاحبه عليها مرة في العام فيختلف الحكم من هذه إلى تلك ثم قال فصط وأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم الأبي بردة يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك النص هو الذي لا يحتمل إلا حكم واحد لا يحتمل إلا حكم واحد أبو بردة في قضية من قضاء الحج نسك قبل تعرفين قليلا ولا نعم نسى قبل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بجزعة أقل في السن الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لقضية الهدي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تجزئ عني فقال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك أي بعد كده لا يسموها بعض العلماء حادثه عين يسموها خاصة حكم يسموها نص لأنه دل الحكم على أن هذا خاص في أبي بردة فقط ليس إلا فجاء المصنف هنا بهذا المثل حتى يقول ما احتمل رأي واحد لا يجوز تخصيصه ما احتمل رأي واحد اللي هو النص وجاء نصا فيه على الحكم لا يجوز فيه التخصيص لأن التخصيص أن يخرج بعد ما تناوله اللفظ وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه إن كان النص دل على حكم بعينه خصوصية لأبي بردة كيف أخرج أو أخرج من هذا النص فرد دون آخر هو ما دخلش فيه غير واحد يبقى هو القضية نص على فلان بعينه يبقى هل يترتب فيه أحد معه قل هذا مثال أو نظير كما يقول بعض نقول لا النص لا يجوز فيه التخصيص أو اللفظ الوارد بحكم واحد لا يحتمل إلا هذا الحكم لا يجوز فيه التخصيص فصل وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لوجود الاحتمال لأن الفعل, الفعل دلالته أقل من النطق فقد يحتمل ويحتمل إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلة يدور حكمها بين الوجوب والندب فكيف تخصص بحكم الوجوب أو تخصص بحكم الندب إن خصصته فأنت رجحت أحد الاحتمالين على الآخر فلوجود الاحتمال الموجود في قضية الفعل نخرج منه أو نخرج منه قضية التخصيص وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بينا فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين في, احتمال في احتمالين احتمال بصفة الوجوب واحتمال على صفة الندب فيخرج إحداهما بدليل فإن دل دي على أنه يقع لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا ولكن يسمى عند العلماء بالمجمل الذي أجملت فيه دلالتي أجملت فيه دلالتين اتنين فاحتملت دلالة كذا واحتملت دلالة كذا احتملت دلالة الوجوب واحتملت دلالة الندب فكناك ترجح دلالة على أخرى تبين أن النص هنا وارد في هذه الدلالة لكن هذا لا يسمى تخصيص لأن وجود الصفتين يؤرجح الدلالة بين صفة وصفة فلا تخصص دلالة عن الأخرى إلا بدليل إذا خصصت لا تسمى تخصيص ولكن تسمى عند العلماء بالبيان لأن ورود الصفتين أو الرأيين أو الدلالتين في هذا اللفظ يسمى إجمال ولا يسمى عام يسمى إجمال ولا يسمى عام على ما سنراه في المجمل ثم قال باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز هو تكلم في قضية اين يقع المخصص وكيف تتم عملية التخصيص وفي اي الاساليب تكون العملية ناجحة ونستطيع ان نحكم عليها بان هذا التخصيص صحيح ثم قال باي الامور تخصص في العموم قلنا للعموم الفاظ اذا رأيناها حكمنا على اللفظ عام طب هل في التخصيص الفاظ ايضا العلماء حددوا في التخصيص عبارات معينة تساوي الفاظ العموم عند علماء الأصول فعقد المصنف هذا الباب حتى يبين ما يجوز به التخصيص الأشياء التي من خلالها تتم عملية التخصيص متى ذكرت في الآية أو في النص أو في الحديث حكم عليها بأن هذا النص خاص والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان متصل ومنفصل فالمتصل ما اتصل المخصص والمخصص من ما اتصل المخصص والمخصص من منه من ضمن أسليبه الاستثناء هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة وله أبواب تأتي إن شاء الله إن شاء الله تعالى وبه الثقة فالمتصل قلنا اتصال المخصص والمخصص منه في صفات معينة الانفصال عكسه قال من الاساليب التي تأتي فيها عملية الاتصال الاستثناء بأدواته الشرط بأدواته التقييد بالصفة التقييد بالصفة قد تكون في قضية الاستثناء والشرط العملية بارزة واضحة لأنها أدوات متى وجدت آداء من آداء الاستثناء قلت هذا استثناء متصل مثلا ان رأيت أن تحكم عليه الأول استثناء متصل قل ده أسلوب من أساليب التخصيص تحكم عليه الأول استثناء متصل وبعد أن تقول لي ده أسلوب من أساليب التخصيص في الاستثناء والشرط واضحتان لكن في التقييد لابد من أن تكون الصفة مواكبة للموصوف مردد خلف الأذان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أنا لا أكثر من إراد الأمثلة حتى لا أعلق الذهن بالمثال الأصول اختلفت كما قلنا في المقدمة على منهجين في الكتابة وفي التصنيف بين علماء المتكلمين أو الشافعية أو الجمهور وبين علماء الأحناف الأخر الأحناف أكثروا من إراد الأمثلة لأن كانت الفتاوى أصل في عملية الأصول عندهم فكاتل فتوى يقاعد منها الأصل بخلاف المنهج الثاني، منهج المتكلمين أو منهج الجمهور أو الشافعية قاعد القواعد التي طوض عليها كل الأنفلة فبالتجربة لما كنا نمثل لكل قاعدة أصبحت القاعدة محفوظة ومحفورة في ذهن الطالب أو الطالبة بالمثل الذي ضرب لو أراد أن يخرج من هذا المثل إلى مثل آخر تاه الطالب عشان كده بنحاول نتكلم في القاعدة إما عقليا وإما نقليا حسب ما قال العلماء في الكتب والمصنفات ده النقل الذي يعني أبغيه أو عقلي بضرب أمثلة عقلي حتى إذا وجدت القاعدة دي تنطبق على أي مثل فقهي آخر تصح فيها القاعدة أو لا تصح فيها القاعدة فأنا ما بحاولش أكثر من عملية ضرب الأمثلة من هذا الباب فقط علشان ما تاخدش يعني ما ترتبش دماغك على قضية ان ده المثال ده مربوط بده حتما انت حافظ مش فاهم مش عايزين داقة الحفظ بس بس برضو بناتنا بعثين ورقة عايزين امثله زي الامثله حوالك بتذكر في بعض الحاجات امثله وفي بعض الاخر لا انا لما لقي الدماغي اللي قدام تاهت بحاول دينه مثال عشان نسح بس عشان فهمه القاعدة ماشت ازاي لكن مش كل حاجة هندي في امثال لو هو صاحب الكتاب بزاك امثله في وسط الكتب لأن هذه ضربة دربة المتكلمين افهم القواعد بس تطبق ازاي جاءت ازاي وتطبق ازاي ونتجتها ايه بس انت حتاخد تطبقها عندك في المصوص الموجودة للفق دي ثاني مفهوم احنا ب... ب... في ندرة في ذكر الامثلة من هذا الباب فقط ليس الا والمتصل فالمتصل قال المصنف فالمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة قلت في الاستثناء مجموع إلا وأخواتها أدوات الاستثناء والشرط كذلك فيسهل على الطلاب متى وجدت هذه الأدوات أو تلك عرف هذا الأسلوب إما أسلوب استثناء أو أسلوب شرط التقييد عرف المصنف فقال التقييد بالصفة أن يقيد الحكم الوارد في النص بصفة معينة هذه الصفة لابد أن يكون لها رابط بينها وبين النص بين الحكم الموجود هديكم مثال حديث عائشه الصحيحين لفظ البخاري امر النبي صلى الله عليه وسلم اهل العباءه هذه صفه اهل العباءه صفه, صفة وارده في النص فانبنى عليها حكم عند نص العلماء تقريبا لأن قسم في هذا الحديث العلماء الى فريقين فريق قال بجواز او بسنيه غسل الجمعه وفريق قال بوجوب غسل الجمعه من خص هنا الأمر بأهل العباء فقط لأن قالوا هذا مقيد بالصفة ليه؟ لأن في رابط بين الحكم اللي هو الغسل بين وجوبه وندبه وبين لبس العباء فقالوا هذه الصفة قيدت هذا الحكم فكان هذا أسطوب من أساليب التخصيص لابد أن تكون الصفة لها رابط مع الحكم حديث الصديق أيضا في البخاري أدم سلتاني شامد علوج بس يعني. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه لا. فهو النار فكان الصديق يتعهد ثياب يعني يمسك بطرف ثيابه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس من ثياب قومي فقال لست منهم يا أبا بكر يبقى صفة الخيالاء انتفت عن مين قيد الحكم بين بالصفة فالصفة كان لها رابط معه الحرمة الحكم المنبني على النص يبقى المقيد أو التقييد بالصفة الذي يصح به عملية التخصيص أن يكون هناك رابط بين الصفة وبين الحكم المنبني على هذه الصفة يعني كأن الصفة لو انتفت من التقييد انتفى الحكم ولهذا قال جماهير أهل العلم كما قال النووي لو انتفت صفة الخيالاء في إسبال الثياب انتفت الحرمة وبه قال المالكية والشافعية مع, مع الأحناف ورواية عند المحمد رغم من الرواية الراجحة الحرمة في مذهب الحنابلة مفهوم؟ يعني الصفه هي الداعمة الرئيسية في قديس بزوق الحكم عليها أما إن كانت الصفه تأرجح يعني يحتمل أن يخرج عليه الحكم أو لا يحتمل فقد لا يكون مقيد بالصفه وبالتالي لا يكون من أساليب التخصيص مفهوم ولها أبواب تأتي إن شاء الله في المفاهيمات لأن عندنا المفاهيم إحنا نخدها ستة منها المفهوم المقيد بالصفه مفهوم الصفات أو مفهوم الصفه كما يسمي البعض وأما المنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع كان انفصاله عما خصص منه إما من جهة العقل العقل قضى بذلك أو الشرع نص عندي قضى بذلك فالذي من جهة العقل ضربان سنفان الأول ما يجوز ورود الشرع بخلافه لأن القضية قضية عقلية قضية عقلية وذلك ما يقتضيه العقل من براءه الذمة من التكاليف فهذا تكاليف بكل ما أنا التوضيح مش موضة في الكتاب فهذا لا يجوز التخصيص به لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع عندنا مرود الدليل على حرمة أو إباحة فعل معين الأصل براءة الأصلية البراءة الأصلية يحكم فيها العقل المتكلمون فتحوا المجال فيها كثيرا في هذه القضية ودخلوا فيها او ادخلوا فيها قضية التحسين والتقبيح الحسن والقبيح فما حسنه العقل من غير ورود للشرع كان حسنا وما قباحه العقل من غير ورود للشرع كان قبيحا بغض النظر ها هل تسمع كويس طيب صدر. فالاصل عدم ورود الشرع طيب قضية عدم ورود الشرع هذه هيا القضية الأصل قد يريد الشرع بحكم غير الذي قدى به العقل ماذا تفعل فيما قده العقل طب هل هذه المسألة متحققة الآن آه متحققة عند فين امتى تتحقق هذه المسألة عند عدم ورود النص للفقيه فيحكم البراءة الأصلية في الحكم الشرعي فإذا بنى بعد ورود الحكم الشرعي أمرا يجب على الفقيه أن يعدل إلى النص أو الحكم الذي خرج من النص. طيب ما يجوز ورود الشرع بخلافه؟ أدخل في احتمال ولا ما أدخلش فيه الاحتمال؟ ها؟ أدخل فيه احتمال ولا ما أدخلش فيه احتمال؟ أدخل فيه الاحتمال يبي يدخل بين قضية التخصيص ولا يدخل في قضية التخصيص على الخلاف الموجود في أن ما ورد ما ورد فيه الاحتمال يجوز فيه التخصيص أو لا يجوز؟ نحن عندنا رأيين نتكلم عن رأيين دلوقتي لسه بالمساله مش بنصل فيها خلاص ده نوع من الأنواع التي تسمى بالاستثناء المنفصل من حيث العقل العقل يقضي أن هذا الاستثناء منفصل ليه؟ لأنه قد يارد الشرع بخلاف ما حكم به العقل طيب الثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه أي سياتي الشرع بما يؤيده يبدأ في احتمال في تأكيد كلا القضية دي وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به ولهذا خصصنا قوله تعالى الله خالق كل شيء في الصفات وقلنا المراد ما خلى الصفات لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته فخصصنا العموم خالق كل شيء هل كلم الشيء على نكرتها؟ يجوز أن تدخل في عمومها صفات الله عز وجل ها العقل يقضي بخلاف ذلك وجاء الشرع فايد ما حكم به العقل فكان هذا ها منفصل من جهة العقل بإيه بما ورد الشرع بتأييده ورد الشرع فأثبت أن صفات الله غير مخلوقة مفهوم؟ فجاء الشرع فاي ذلك ده ضرب أو صنف آخر من الصنفان اللذان يسمان عند أهل العلم بالمنفصل من جهة العقل فصل وأما الذي من جهة الشرع فوجوه المنفصل الذي يقضي أنه منفصل من وجوه نطق الكتاب والسنة ما نطق ما صرح ما لفظ به الكتاب وكذلك السنة والمنطوق ما كان احرفا عن اللسان لسمع لأصوات إما من القرآن وإما من السنة يعبر عنه عند الأصوليين بقال تعالى كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا خلاص بخلاف أن يأتي إنسان ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا دي بسميها إيه حكاية فعل حكاية فعل لكن تساوي المنطوق الذي صرح فيه الراوي بأن النبي قال كذا لا لا تسويه في الدلالة لا تسويه في الدلالة نطق الكتاب والسنة ومفهومهما أي ما فهم من الكتاب والسنة ما فهم من كتاب والسنة والمفهوم يشترط له سياق تسمى بالنطق أو المنطوق إن كان مفهوما منفردا بالحكم نسميه مفهوم مستقل وإن كان مفهوم ليس بمنفرد عن النطق نسميه مفهوم تابع مفهوم التابع كالنموذج الذي قال تعالى فيه فلا تقل لهما أف عشان ده بيجوز فيه التخصيص لأنه بيسمى دليل الخطاب أما مفهوم الخطاب يختلف عن دليل الخطاب مفهوم الخطاب صح أن يكون دليلا منفصلا عما استدل به هذا المفهوم وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس وأفعاله وتقريراته تابعة للكتاب والسنة بمعنى لا يعدل إلى الفعل إلا في عدم وجود النطق المسألة إن كان فيها نطق صريح صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وعند فعل يترجح بين الوجوب والندب وعندي فعل هذا الفعل ترجح بالوجوب الندب وعندي نطق صرح فيه بالوجوب أقول عشان خاطر الاحتمالية الموجودة في الفعل يؤيد الدلاله كذا ولا الأصل فيه النطق عشان كده قدم المصنف نطق الكتاب والسنة مفهوم الكتاب والسنة الأفعال التقريرات ثم الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة قاطبة ثم القياس الذي يعتبر قياسا صحيحا بأركانه إذا توفرت فيه ثم بدا يذكر كيف تكون هذه العملية في كل من هذه الوجوه التي تكون بالشرع فقال فأما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب به أما الكتاب يجوز تخصيص الكتاب به أي يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب القرآن بالقرآن يجوز تخصيص القرآن بالقرآن فقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خصا به قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ويجوز تخصيص السنة به أي بالكتاب بالقرآن يجوز تخصيص السنة بالقرآن ومن الناس من قال لا يجوز والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحته بصحة طريقه والسنة غير مقطوع بطريقها غير مقطوع بطريقها بمعنى في الوصول هذا وصوله ثابت قطعياً وهذه السنة وصولها فيها كلام فتعرجحت بين المتواتر والأحادي عند البعض أو بين الصحة والضعف عند البعض خلاص؟ فما كان متواتر قطعاً اختلف عما كان فيه احتمال بين القطع والظن فاتفق بين علماء أهل السنة والجماعة على نسخ السنة بالقرآن لأن القرآن يقزم السنة في أن وصوله قطعي والسنة في احتمالية القطع والظن فما كان قطعيا بالاتفاق يجوز أن يخصص ما ورد فيه الاحتمال بين القطع والظن بنفس القضية إن كان المخصص قطعي والمخصص قطعي فأورد فيه تخصيص الكتاب بالكتاب إن كان المخصص قطعي والمخصص إما قطع وإما ظني فالقطع أغلب جاز التخصيص فيه عند علماء أهل السنة والجماعة خلافة للبعض ثم قال فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به أولى إن كان تخصيص القطع بالقطع متفق عليه فإن باب أولى تخصيص القطع بما هو أقل مرتبة يحتمل القطع ويحتمل الظني من باب الأولى فسط فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها وذلك قوله تعالى لا يرث القاتل خص به قولي عز وجل يوصيكم الله في أولادكم احنا كنا متكلم على القطع والقطع والقطع لما يخصص قطعي او ظني الاحتمالية طب يزد عكس القضية اذا ورد قطع وظني في يحتمل ده ويحتمل ده هل يجوز تخصص القطعي اختلف فيه العلماء على فريقين فريق قال السنة لا تخص الكتاب والصحيح ان السنة تخص الكتاب بشرط انثبتت انثبتت اما عن طريق الصحة والضعف او التواتر والاحال انثبتت السنة وحكمت عليها بان سنة ثابتة جاز تخصيص الكتاب بها على الراجح من اقوال اهل العلم وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد اي فرق بين ما هو قطع من السنة وقاس على القطع والقطع أما ما هو ظني من السنة عندهم يسمى خبر الواحد فلا يجوز تخصيص القطع بالظني فقالوا السنة إن وردت بخبر الواحد لا يجوز تخصيص القرآن بها هذا كلام المتكلمين أما إن ثبت خبر الواحد عند أهل السنة والجماعة بسند صحيح جاز به تخصيص الكتاب بلا خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة وقال عيسى ابن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإن لم يدخله التخصيص لم يجز طيب نصلي ثم نكمل الحديث ان شاء الله